أنزل من السماء وما يعورج فيها، وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلا وربّي لا عالم الغيب لا يعجز عنهم إثقال ذره. لا يعجز عنهم فقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ولا أكبر إلا في كتاب مبين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 بَلِ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ بَعِيدٌ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ شَاءَ نَخْسِفَ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسقِطَ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ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 وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ حاريب وتماثيل وجثان كالجواب وقدور الراسيات يعملوا آل داود شكره وقليل من عباد الشكور.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 فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور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 وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ولا تنفع الشفاعة عنده إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ له حتى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 قل يالذين الذين به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا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 قَالَ الذين استكبروا للذين استضعفوا أَنَحْنُ نحن صددناكم عن بَعْدَ بعد اذ جاء اكون بلكم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بالمكر الليل وال نهار إذ تأمروننا إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أنذاذ وأسر ندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إِلَّا ما كانوا يعملون وما ارسلنا في قريه من نذير الا قال مترفوها ان بما ارسلتم به كافرون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 أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفاء إلا من آمن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 قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبَسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقَتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرٌ رَازِقِينَ ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون